Surah Abasa Artinya ia bermuka maksam Terdiri dari 42 ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Abasa wa taulam An jاءahu ala'amam Wa ذِكْرِكَ لَعَلَّهُ يُذَكِّرُ أَوْ يُذَكِّرُ فَأَنْتَ فَاعُظِ الذِّكْرَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى Wahu yefša Fa anta onohu talah. Kalla innaha tazkiraha Fa menša a licensed في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقُهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمره فَالْيَوْمَ نُذِرَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ أَنَّصَبَ بِأَنَّ الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فأمتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا Wafahatu wa abba mataglakum walaingamikum. Jadi, jika dati يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Likul imri'in minhum yawmaitin shaknun yudni Wujuhun yawmaitin musfirah ضاحكان تمس تب شيرا ووجوه يومئذ على ها غبر طغوها قائثرا كَهُمْ مُلْكَ فَرَتْ